أقسام السنة باعتبارات متعددة كان آخرها الكلام على أقسام السنة باعتبار ذاتها وقسمنا السنة إلى ثلاثة أقسام إلينا هذه السنة هل عن طريق جماعة كثيرين أم عن طريق أفراد محدودين لأن هذا يتعلق بدرجة سبوت السنة وقوة الاعتماد عليها قال السنة باعتبار طريق ورودها يقسموها الجمهور إلى قسمين. المقصود بالجمهور هنا من عدا الحنفية، المالكية والشافعية والحنابلة يقسمون السنة إلى قسمين: سنة متواترة وسنة أحاد أو السنة الأحادية أما الحنفية فيقسمونها إلى ثلاثة أقسام السنة المتواترة والسنة الأحادية والسنة المشهورة ويقصدون بالمشهورة السنة الأحادية في الأصل أي التي انفرد بروايتها صحابي أو أكثر ما لم يبلغ درجة التواتر ثم تواترت بعد ذلك أي رواها جمع عن هذا الصحابي أو هذا التابعي ويمثلون لها بحديث إنما الأعمال بالنيات فهو أحادي في أصله اختفرد بروايته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه علق ما ابن وقاص ثم بعد ذلك رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وتواتر بعد ذلك فرواه الجم الغفير عن يحيى رحمه الله تعالى لكن الجمهور لا يفرقون بين السنة الأحادية والسنة المشهورة فيجعلون السنة المشهورة داخلة في السنة الأحادية لأن التواتر يشترط له عندهم وجود الكثرة المخصوصة في جميع طبقات السند بما في ذلك طبقة الصحابة والتابعين فإذا لم يوجد ذلك ولو في طبقة واحدة فإنه يسمى آحدا وهنا يرتب الحنفية على هذا التقسيم أحكاما تختلف عن بعض الأحكام عند الجمهور فإنهم يعتبرون السنة المشهورة أقوى في الاستدلال من السنة الآحادية فيلحقونها بالسنة المتواترة في إفادة اليقين وبالتالي كما ذكرنا قبل ذلك إذا كان الدليل عندهم قطعيا فإنهم يقولون فيما دل عليه بالأمر إنه فرض وما ذل عليه بالنهي إنه محرم أما إذا كان الدليل ظنية فإنهم يعتبرون ما دل عليه بالأمر واجبا، وما دل عليه بالنهي مكروها تراهة تنزيه والجمهور كما قلنا من قبل لم يفرق بين الفرد والواجب ولا بين المحرم والمكروه تراهة تنزيه طالما إن الدليل يصلح للقضية. فأنه يفيد الإلزام في باب الأمر والنهي يكون واجبا أو فرضا لفرق محرما أو مكروها كراه التنزيه لف محرما أو مكروها كراه التحريم لا فرق الآن سنتكلم عن تعريف السنة المتوافرة والسنة الأحادي. قال تعريف المتواتر لغة مأخوذ من التواتر وهو التتابع مطلقا أو التتابع بفترة يعني فترة بعد فترة ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعين بفترة بينهم واصطلاحا أي تعريف المتواتر عند علماء الحديث بأنه خبر جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب لكفرتهم إذا أسندوه إلى أمر محسوس وسميناه متواترا لأن هذا تابع ذات وتابعه ثالث ورابع وعاشر وهكذا حتى بلغوا عددا لا يمكن أبدا أن يجتمعوا على الكذب إما لاختلاف بلدانهم أو لكثرة عددهم أو نحو ذلك إضافة إلى أنهم أسندوه إلى أمر محسوس ك. سمعنا رأينا ونحو ذلك كما سيأتي قال شرح التعليم خبر جماعة أي عدد كثير من الناس فأخرج أي واحد أو الاثنين وحتى الثلاثة أو الأربعة لأن العلماء اختلفوا في بقدر هذا العدد ليوصف بالتواتر ومنهم من قال عشرة ومنهم من قال مئة وما بين هذا وذات أقوال كثيرة لكن هذا القيد الذي ذكرناه أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب ممكن ثلاثة ممكن أربعة ممكن خمسة ممكن ستة يستحيل تواطؤهم على الكذب لثقتهم وعدالتهم ونحو ذلك من الشروط التي اشترطها علماء الحديث لقبول الرواية أو الخبر عن راوي أمر محسوس أي مدرك بالحس كالسماع والمشاهدة يقول سمعت أو رأيت وهو قيد يخترز به عما لو أخبر جماعة عن أمر عقلي فإنه لا يسمى متواترا لأنه لا يستحيل تواطؤهم على الكذب أو الخطأ كاتفاق النصارى على تأليه عيسى مثلا وملايين البشر يقولون إن عيسى ابن الله وتلقوا هذه المسألة خلقا عن سلف ودرجوا عليها وهؤلاء متواطئون جميعا على الكذب سواء بعلم أو بجهل أي مثال الحديث المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث رواه ما يقرب من سبعين صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أكثر ماذا يفيد خبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بصحته والجزم بثبوته وهذا أمر بديهي، فإننا نجزم بوجود أمم خالية وبلاد نائية وليس لنا مستند في جزمنا بذلك إلا الخبر المتواتر فذل هذا على أنه يفيد اليقين طالما أن رواك هذا الخبر يستحيل اتفاقهم على الكذب إذا ما جاءوا به هو الصدق الخالص قال الأصوليون وخالف السمنية والبراهمة فأنكروا إفادته اليقين قالوا لأن القطع لا يستفاد إلا من الحواس ويجاب عليهم بأنه لا يسلم لهم أن القطع لا يستفاد إلا من الحواس فإن هناك أمور تفيد القطع حتى عند هؤلاء المخالفين وليس مفادها الحس الحقائق العقلية مثل الواحد نصف الاثنين والضبان لا يجتمعان هذا أمر مقطوع به أو يقينيا مع أنه اعتمد على الدلائل العقلية وليس على الحس الحقيقة ما كان ينبغي للشيخ أن يذكر هذه الطوائف الضالة لأننا نتكلم عن أهل الهدى والاستقامة وجميعهم متفقون على أن الخبر المتواتر يفيد القطع بثبوته فالمرء يجزم بأن هذا القول صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ رواه جماعة كما قلنا لا يمكن أن يتفقوا على الكذب فتتابع هؤلاء على رواية الحديث أو نقل الخبر يدل على أنه حق وصدق والسنة المتواترة عددها قليل في جملة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالتصرح بعضهم بأنها لا تتجاوز المائتي حديث لكن هذا فيه أيضا نظر لأنه في الحقيقة ثبت مجموعة من الحديث المتواترة وألفت كتب في الحديث المتواترة وإن كان في بعضها مقال لأنها وإن وردت من طرق كثيرة، إلا أن هذه الطرق فيها مجرحين أو كذابين أو شديد الضعف فلا تصلح أن تعد ضمن الطرق التي جاء بها الحديث لأننا لم نقول رواه جماعة. كثيرون يستحيل اتفاقهم على الكذب الأصل أن تكون هذه الكثرة موصوفة بالصدق والعدالة وليست أي كثرة ممكنة وعلى لفا مسألة حصر الأحديث المتواترة هذه قد يختلف فيها العلماء ولا يهمنا الحصر بقدر ما يهمنا هل بالفعل هذا الحديث رواه جماعة كثيرون يستحيل اتفاقهم على الكذب عن مثلهم عن مثلهم إلى منتهى أن جاء في بعض الطبقات تفرد بعض الرواه بهذا الخبر فيكونوا أحادية وليس متواترة النوع الثاني وهو السنة الاحادية فقد عرف العلماء خبر الاحاد بأنه الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر إبقى اهتموا بتعريف التواتر فلما أرادوا أن يعرفوا الاحاد جعلوا ما فقد شرطا من شروط التواتر التي سبق ذكرها وبعض الأصوليين يقولون خبر الواحد هو ما أفاد الظلم وهذا التعريف ليس بصحيح لأنه ليس جامعا فإن هناك من أخبار الأحاد ما يفيد القطع إذا احتفت به القراء وليس مانع لأنه لا يمنع من دخول غيره فيه مما أفاد الضم من غير الأخبار في القياس والإجماع السكوتي ونحوهما من الأدلة الشرعية التي تفيد الضم. نحن نقول دايما في أي تعريف شرط أن يكون جامع مانع جامع يعني مجتمل على جميع أفراد المعرف بحيث لا يخرج منها شيء وما لا أي يحول دون دخول جزئيات شيء آخر ضمن جزئيات هذا المعرف وبالتالي لما يقول البعض إن خبر الأحاد هو ما أفاد الظن هذا ليس بصحيح إنما نقول إن خبر الأحاد ما لم يبلغ حد التواتر فهو أحاد حكم العمل بخبر الواحد طبعا قلنا الآن إن الخبر المتواتر مقطوع بثبوته فهو كالقرآن من جهة الثبوت يعني ثبوته قطع وبالتالي لم يتكلم على حكم العمل به، لأن حكم العمل به مجمع على وجوب العمل به في العقائد والأحكام وغير ذلك طيب الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر له خبر الآحاد ما حكم العمل به قال ذهب جمهور الأصوليين إلى وجوب العمل بخبر الواحد وذليل الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبء فتبينوا وفي قراءة المتواترة فتثبتوا وجه الدلالة أن الله أمر بالتثبت في خبر الفاسق والعلة الفسق ففهمنا منه أن العلة مقبول الخبر ولو كان واحده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 بواحد يرحل فيتفقه ثم يعود إلى قومه وعشيرته مبلغاً معلماً نذيراً بشيراً فتصح نذارته شرعاً وتلزمهم حجته ويخبر آحاته يعني لو لو لم يخرج من البلدة إلا واحد فقط تفقه وتعلم وصار مؤهلا للإفتاء وتبليغ الأحكام وتعليم القرآن ونحو ذلك فهذا يكفي هؤلاء ويسقط عنهم وجوب إيجاد الحالم الذي يسألونه عن أمور دينهم فإذا زاد صار اثنين أو ثلاثة أو أكثر فهو خير المضاف إلى خير لكن في الأول يكفي هذا الواحد نص القرآن الكريم ومن السنة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال الآحاد من الصحابة لتبليغ الأحكام فلولا أن خبر الواحد حجة ما اكتفى بهم يعني أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن وبعث غيره إلى غيرها فما كان لأهل اليمن أن يقول له إنما أرسلت إلينا واحدا فقط ونحن لا نثق هل هذا الواحد صادق أم غير صادق وإنه لم يأتنا من يؤكد صدق كلامه ونحو ذلك وإنما قال له إنك تقدم على أهل كتاب فأخبرهم أن الله أوجب عليهم كذا وكذا وكذا من شرائع الدين وتوحيد الله رب العالمين فانتفلوا له وأذعنوا وأطاعوا رغم أنه واحد فقط وكذلك بعث أبا موسى الأشعاري غير كما قلنا وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد كل الواحد إلى بلاد مختلفة لتبليغ دين الله عز وجل وبيان أحكامه وهذا نعلوم لا يحتاج إلى إقامة البراهين عليه وأما الإجماع على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به فقد تواتر تواترا معنويا يعني في وقائع كثيرة قد تكون الألفاظ مختلفة ولكن المحصلة أن الصحابة كانوا يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون بها بل إما أحدهم إذا كان مستندا إلى دليل شرعي كالقياس مثلا وبلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أحدا ترك دليله وصار إلى الخبر الذي بلغه ولو لم يكن خبر الواحد حجة ما ترك دليلا شرعيا من أجله وهنا نكتفي بذكر بعض الأمثلة من عمل الصحابة بخبر الواحد فمن ذلك عمل الصديق بخبر الواحد في ميراث الجدة صديق رضي الله تعالى عنه جاءته الجدة تطلب ميراثها فقال لا أعلم لك شيء في كتاب الله عز وجل، ولم أسمع في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام محمد بن مسلمة هو واحد، فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فأعطاه الصديق السدس نجولا على قول محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وهو واحد. وكذلك عمل عمر بخبر حمل ابن مالك في ذية الجنين ولم يبلغه الخبر إلا عن واحد فقط هو حمل ابن مالك وعمل الصحابة بخبر عبد الرحمن بن عوف في الطاعون لما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطاعون إذا أصابهم وهم في بلد فلا يخرجوا منها وإن أصابهم وهم خارجها لا يدخلونها فنزل الصحابة على قوله مع أنه واحد فقط وعمل أهل قباء بخضر الواحد في تحويل القبلة كما هو معلوم حيث أتاهم آت فقال أشهد أن القبلة قد حولت فتحولوا وهم في صلاتهم فدل ذلك على تواتر عمل الصحابة بخبر الواحد دون نكير من بعضهم فصار كالإجماع على ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد سدته جاز لي أي جاز لي أن أقول إنه إجماع ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنه مختلف في تثبيت خبر الواحد يعني في الحكم عليه أنه ثابت والعمل به بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم يعني كل فقهاء المسلمين يحتاجون بخبر الواحد ويرونه حجة ويجب العمل به وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة الخالفين وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين الذين جاءوا بعدهم في سائر أنصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه فثبت أن جميعهم فثبت أن من دين جميعهم مجوبه إذ لو كان فيهم من لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه قال ذلك في كتابه الكفاية وعليه فهذا النقل عن الشافعي وخطيب البغدالي يجعلنا نقول ان تواطر الصحابة على العمل بخضر الاحاد ليس خاصا بالصحابة فقط بل ومن جاء بعدهم فقد سلكوا سبيلهم في العمل بخضر الواحد وخطيب اعتباره حجة ملزمة ويؤكد ذلك طبول خبر الشهود وهم آخات يعني الآن لو واحد رفع قضية على آخر إنه أخذ منه مال لو أتى باتنين وذو الآحات لو أتى برجل وامرأتين وذو الآحات فهؤلاء تقبل شهادتهم ويحكم له مع إنه ممكن يتذبه أو يخطره أو نحو ذلك ومع هذا يقطع بالحق له بوجود هؤلاء الشهود وهم أحد بناء على ركحان صدقهم وعدالتهم وهذا واجب شرعا مع أن أمر الصدق والعدالة فيهم مظلومون لجواز اتفاقهم على الكذب في الباطل رغبة أو رهبة فقبول الرواية أو لا فإن داعية الكذب ممن عرف بالصدق ضعيفا داعية الكذب ممن عرف بالصدق ضعيفا وبالتالي لما خالف بعض المعتزلة وبعض الظاهرية فانكروا العمل بخبر واحد وقالوا إن الله ذم العمل بالظلم وخبر الواحد الظني فالعمل بخبر الواحد مدموم شرعا رد الجمهور عليهم بأن الظلم المدموم شرعا هو الظلم الذي لا يستند على أمارة وقرينة والظلم المستفاد من خبر الواحد ليس كذلك فإنه مستند أو فإنه مستند على قرينة هي وجود الخبر وصحته وهذا رد على مقدمتهم الأولى إنه الضم مذموم بقول الله تبارك وتعالى يتبعون إلا الضم وما تهوا الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى فجعل الظن ضد الهدى وقال إن الظن لا يبني من الحق شيئا إلى غير ذلك لكن هذا في الحقيقة الظن الذي لم تحف به قراء تجعله قريب من القتل وهذا حال خبر الأحد لأنه وضع له شروط تجعلنا نقطع أو تجعلنا مرجح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الذين نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وصل إلينا كلهم عدول ثقات سمع بعضهم من بعض والخبر لا يخالف قواعد الشريعة وأصولها ولا تدرك به علة قفية أو شذوذ سواء في السند أو في المتن فمن هنا نقطع بأنه أو من هنا نرجح أنه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يروه عنه إلا أفراد قليلون بل فرد واحد قالوا ان خبر الواحد قد يفيد ان خبر الواحد يفيد الظن نقول لا وقد يفيد القطع فهو ليس ظنيا دائما يبقى الاول دعواهم بان خبر الواحد من الظن المذموم دعوى باطلة وان الظن ما ثبت بطريق ظلم لا يفيد اليقين نقول لهم هذا الخطأ لأن الخبر الآحاد قد تحتف به قراء فتجعله أو تجعل بلالته قطعية كما لو أجمع العلماء على العمل بمضمونه فإجمعهم على العمل به يعني أنه لا يوجد ما يعارضه فثبت أو ثبت بذلك أي بدلالته القطعية أنه ليس يفيد الظن دائما بل قد يفيد اليقين في بعض الأحوال فراصة الكلام في هذه المسألة أن الذي عليه سلف الأمة من خبر الواحد الصحيح حجة في إفادة العلم والعمل ولا فرق في ذلك بين العقائد والشرائع والتفريق في الحقيقة بدعة دخيلة تأثر بها بعض المنتسبين إلى السنة من المتأخرين لأنهم وجدوا أخبار الآحاد توصف بالظلم وهذا إطلاق موهم ليس بجيد فإن العلم يصح فيه الاكتفاء بالدلائل الظاهرة قال ابن عبد البر ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه ليس فكان ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع قال ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسماءه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله. أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه فهناك اعتبر أن خبر الآحاد ولو كان متعلقا بأسماء الله عز وجل وصفاته فإنه يسلم له ولا يناظر فيه أن يقبل بلا مناقشة وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مختصر الصواعق وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول يبقى هنا بنقول يبقى يكفينا في الحقيقة إجماع سلف الأمة وعلمائها المعتدرين على وجوب العمل بخبر الآحاد بعيدا عن التفريعات الأخرى هل يفيد الظن ولا يفيد القطع يفيد العلم والعمل ولا يفيد العمل فقط هذه تفريعات لا تفيدنا كثيرا لأن ما دمنا قد وجهنا أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الفعل صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأصل ما قال الله عز وجل لا شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين حتى لو افترضنا أن بعض الرواه مسي أو أخطأ أو وهم فهذا كله افترضات ضعيبة لا تجعلنا نرد الأحاديث لهذه الاضطرابات التي قد تكون وقد لا تكون فإنما الأصل عندنا إن دعية الكذب من العرف بالصدق ضعيفة الأصل مصادق حتى يتبين لنا أنه كذب نرفع خبره الذي كذب فيه أو أخطى فيه أو أهم فيه ونثبت له الأصل وهو الصدق قال لا يفيده خبر الواحد لعله سيتكلم في هذه المسألة حول مسألة هل يفيد العلم والعمل ولا يفيد العمل فقط كما قلت مسألة في الحقيقة لا تحتاج إلى طويل بحث لأن اللي من العمل قبل أي شيء آخر قال خبر الواحد له صورتان أن يكون مجردا عن القرائم والخلاف فيها على قولين الأول أنه يفيد الظن وهو قول الجمهور احتجوا بأن الراوي غير معصوم ويجوز عليه الخطأ والنسيان فلا يصف القطع مع وجود هذا المعنى قول الثاني إن يفيد اليقين وبه قال القراضيسي من فقهاء الشافعية وابن خويز منداد من فقهاء المالكية وداود الظاهري وابن حازم وابن القيم وجماعة الحقيقة هذه النسبة فيها نظر لأن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في مختصر الصواعق: قبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فطارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه وطارة يظن كذب إذا كان دليل كذبه ظنية وطارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذب إذا لم يقم دليل أحدهما وطارة يترجح صدقه ولا يجزم به وطارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظلم وده الحقيقة هو رأيي بالقيم في المسألة إن خبر الواحد بحسب ما احتف به من قراء. فيخكم عليه باعتبار هذه القرائن. قال احتجوا أي الذين قالوا بأن خبر الواحد يفيد اليقين احتجوا بأن خبر الواحد لو كان يفيد الظن ما يجاز العمل به لأن العمل بالظن ندموم ولكن العمل به واجب كما سبق فيفيد اليقين يعني عكس المسألة بدل ما نتكلم عن خبر الواحد يفيد ايه قالوا لا ذا وبيفيد العمل وبالتالي يفيد اليقين لكن أجاب العلماء عن ذلك بأنه لا تلازم بين إفادته العمل والقطع بثبوته قالوا الجواب عن هذا عدم صحة هذا التلازم لأن الظن المستفاد من القرائن والأمارات معمول به وهو حجة في الشرع ومنه خبر الواحد ويدل له ما مات الصحيحين من قول سسلم إنما أنا بشر وإنكم تقتصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بخجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها وجه الدلالة أن النبسلم إنما يحكم بالبينات والشهود وهو مع ذلك لا يقطع بمطابقة حكمه للواقع في نفس الأمر أنه كما قلنا إن الشهد ممكن يقطع ممكن ينسى ممكن يبذل إلى غير ذلك ومع هذا يعمل بشهادته ويحكم بمقتضاها ثانيا الحالة الثانية من حالات خبر الواحد أن يكون خبر الواحد مقترنا بالقرائن والخلاف فيها على قولين أيضا الأول أنه يفيد اليقين وهو قول الجمهور واستندوا إلى أننا نجد في أنفسنا القطع ببعض الأخبار الآحادية عند احتفاف القرائن بها والقول الثاني أنه يفيد الظن وهو قول النووي وجماعة ونظروا إلى التعليل المتقدم في القول الأول من الصورة الأولى يعني أنه يفيد إن خبر الواحد ممكن رويه ينسى يهم يخطئ إلى غير ذلك فلهذا يفيد الظن ولا شك إن قول الجمهور والأصح وعزاب ابن تيميا رحمه الله تعالى إلى الصحابة أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك هذا في مجموع فتاة ابن سينية رحمه الله تعالى عند الجمهور سنة متواترة وسنة آقادية والسنة المتواترة هي التي رواها جمع عن مثلهم عن مثلهم يستحيل تواطئهم على الكذب إلى منتهى واستندوا إلى أمر محسوس كالرؤية أو السماع والسنة الآحادية ما لم تبلغ حد التواتف ويجب العمل بهما جميعا وعلى ذلك اطباق السلف الصالح كانوا يعملون بخبر الآحاد كما يعملون بالخبر المتواتر لا يفرقون في ذلك بين عقيدة أو تشريع أو رقائق أو غير ذلك كما نقلناه عن الشاتعي وابن عبد البر. والخطيب البغدادي رحم الله تعالى الجميع وكذلك خبر الواحد تعلم ما اختلف وهل يفيد اليقين ولا يفيد الظن كل هذا يختلف باختلاف حال خبر الواحد فإذا احتفت به بعض القراء أفاد القطع وإذا بقي بلا قرائم فإنه يفيد الظن الراجح الذي يجب العمل به والله أعلم مرة المقبلة إن شاء الله نتكلم في الحديث المرسل أن الكلام فيه سيستغرق بعض الوقت فنجعل الكلام بعضه أو فنجعل الكلام بعضه متصلا ببعض إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه إذا كان في أحد عنده إشكال أو سؤال فيتفضل بطرحه